ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. بالروح من أمره على من يشاء من عباده. على من يشاء من عباده من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده تنزل الملائكة بها وَالْقَافِلَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْقَافِلَ أَرْضٍ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذْكَرُونَ أَفَلَا تَذْكَرُونَ وَإِن تَأْذُنِ عَمَّة اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ يَعْلَمُ مَا تُسِقُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا او يخلقون لا يخلقون شيئا او يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء احياء اموات غير احياء أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد إله إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون قلوبهم منكرة وهم مستكبرون فالذين لا يؤمنون بالآخرة آخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون منكرة وهم مستكبرون فالذين لا يؤمنون بلا خيرة فالذين لا يؤمنون بلا خيرة فالذين لا الآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرعون وما يعلنون. يعلم ما يسرعون وما يعلنون يعلم ما يسرعون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، أساطير الأولين، الأولين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين.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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم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 وأوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون؟ ألا ساء ما يزرون؟ ما يزرون؟ قد مكروا الذين من قبلهم فأذى الله بنيانهم من القواعد فحظر عليهم السقف من فوقهم. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعون فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعون فخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بِنِيَامِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ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 ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاكون فيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاكون فيهم تشاكون فيهم ثم يوم القيامة يُخزِيهم ويقول أين شركاؤك الذين كنت تشاكلن فيهم تشاكلن فيهم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 إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الكافرين قال الذين أوتوا العلم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الذين تتوافهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم الذين تتوافهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوافهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوّفهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين يتوّفهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم. الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء من سوء من سوء فألقوا السلام. ما كنا نعمل من سوء، بلاء إن الله عليم بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، بلاء إن الله عليم بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، بلاء إن بلى إن الله عالم بما كنتم تعملون بلى إن الله عالم بما كنتم تعملون بلى إن الله عالم بما كنتم أن الله عليم بما كنتم تعملون، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلا بأس بَلَ بِيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة حسنة ولدار الآخرة خير ولداو الآخرة خير ولداو الآخرة خير ولداو الآخرة خير ولداو الآخرة خير ولنعم دار, دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. الأنهار جنات عدنية دخلونها تجري من تحتها الأنهار, الأنهار لهم فيها ما يشاءون ما يشاءون ما يشاءون ما يشاءون, ما يشاءون, ما يشاءون, ما يشاءون ما يشاهون ما يشاهون لهم فيها ما يشاهون كذلك يجزي الله المتدين الذين تتوافهم الملائكة طيبين الذين تتوافهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين الذين يتوفاهم الملائكه الطيبين الذين يتوفاهم الملائكه الطيبين الذين تتوфеهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أمر ربك أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أي يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينذرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتى امر ربك هل ينذرون الا ان ياتيهم الملائكه او ياتى امر ربك ان ياتيهم الملائكه أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سجئات ما عملوا فأصابهم سجئات ما عملوا فَأَصَابَهُمْ سُوءَآتٍ مَا عَمِلُوا فَأَصَابَهُمُ سُوءَآتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يَسْتَهْزِئُونَ يَسْتَهْزِئُونَ, يستهزئون وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يَسْتَهْزِئُونَ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 ولا حرمنا من دونه من شيء وقال الذين اشركوه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبائنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 ما عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا أبا لنا ولا حضرنا من دونه من شيء نحن ولا أبا لنا ولا حضرنا من دونه من شيء. وقال الذين أشرتوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباءنا نحن ولا آباءنا ولا حبنا من دونه من شيء وقال الذين اشركوا لو شيء اللهم ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء وقال الذين اشركوا لو شيء اللهم عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حورنا من دونه من شيء من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة الضلالة فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض فواضروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدا من يضل فإن الله لا يهدي من يضل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدا من يضل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل من يضل وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت من يموت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليُبجِّنَ لهم الذين يَخْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ أنهم كانوا كاذبين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 إنما قولنا لشيء ذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء ذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إن إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قولنا لشيء إن إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، حسنه. لن نبى في الدنيا حسنة، لن نبى في الدنيا حسنة. ولا أجر الآخرة أكبر، ولا أجر الآخرة أكبر، ولا أجر الآخرة أكبر. ولا أجر الآخرة أكبر، ولا أجر الآخرة أكبر، لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، وما أوصلنا من قبلك إلا رجلا يوحى إليهم. إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم نوحي إليهم يوحى إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم يوحى إليهم يوحى إليهم رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم الذكر إن كنتم لا تعلمون فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ما نزل إليهم ولا علهم يتفكرون. لتبين, ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم ولا علهم يتفكرون. وأنزل ما إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا يتفكرون. وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِيلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِيلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الْذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أفأ الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشرون أفأ الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أين يخفف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أين يخفف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أن يخفف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّجْئَاتِ أَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم فإن ربكم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفاءؤ ظلاله عن يمين وشمال سجدا سجدا لله وهم داخلون وهم داخلون يتفاءؤ ظلاله عن يمين وشمال سجدا لله وهم داخلون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء إن يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله سُجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ يَتَفَيَّأُ ذِلَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخلون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء إن يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة, والملائكة وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وما في الأرض من دابة الملائكة وهم لا يستكبرون من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون ما يومَعون؟ وقال الله لا تتخذوا إلى اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلى اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلى هين, تتخذوا إلى هين إنما هو إله واحد. إله واحد. فأيَّا يَتَرَهَبُ فإياك يرجوني وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله ما في السماوات والارض وله الدين واصب وله ما في السماوات والارض وله الدين واصب افغير الله تتقون افغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون تجأون ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون ثم إذا كشف الضرع إذا فريق منكم بربهم يشركون، ثم إذا كشف الضر عنكم، إذا فريق منكم بربهم يشركون، ثم إذا كشف الضر عنكم، إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم إذا كشف الضرع أنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ثم إذا كشف الضرع أنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لا تسالون عما كنتم تفترون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِال أنثى ظل وجهه مسودده وهو كريم مسودده وهو كريم مسودده وهو كريم وإذا بشّر أحدهم بالأُنثى ظل وجهه مسودده وهو كريم وهو كريم وإذا بشّر أحدهم بلنفظ الله وجهه مسود وهو كذيب بلنفظ الله وجهه مسود وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به من سوء ما بشّر به يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به من أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ مَثَلُ السَّوْءِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وللله المثل لعله وللله المثل لعله وللله المثل الأعله وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمه ما ترك عليها من داب ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى إلى أجل مسمّى مسمّى إلى أجل مسمّى, إلى أجل مسمى من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمم يؤخرهم إلى أجل مسمم ولو يؤاخذ الله ما سبغ المهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يوخرهم إلى أجر مسمى مسمى ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجلهم سما فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء هجلهم لا يستأخرون ساعة جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء فجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ساعه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن، الحسن. الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون مفرطون وأنهم مفرطون مفرطون مفرقون تالله لقد ارسلنا الى امم من من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّل لهم الشيطان أعمالهم فزيّل لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم تالله لقد ارسلنا الى امم من من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم تالله لقد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 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدوا ورحمة وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون يؤمنون إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه وهدى ورحما لقوم يؤمنون وهدى ورحما لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد موتها فأحييه به الأرض بعد موتها والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون لقوم يسمعون إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبره لعبره وإن لكم في الأنعام لعبره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 من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سائغا للشاربين مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين تسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم اللبن خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والأعماق تتخدون منه سكر ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والأعماق تتخدون منه سكر ورزقا حسنا سكروا ورزقا حسنا إن في ذلك لا آية لقوم يعقلون لا آية لقوم يعقلون إن في ذلك لا آية إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلَّا النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, ومما يعرشون أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر وَمِمَّا يَعْرِشُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما بيوتاً ومن ما يعرشون بيوتا ومن الشجر ومن يعرشون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 فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ثم يتوفاكم ثم يتوفيكم والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أضل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أضل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا شيئا شيئا شيئا من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا شيئا ومنكم من يرد إلى أضل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إلى أضل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله مفضل بعضكم على بعض في الرزق والله ضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء, سواء على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فما الذين فضلوا برات رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون تجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفذا وحفده أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم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 والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفذا والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفذا ورزقكم من الطيبات وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ هُمْ يَكْفُرُونَ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 شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون شيء شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدم على شيءٍ ومرزقناه من نار زقاً حسناً فهو ينفق فهو ينفق منه سرّ و جهرا فهو ينفق منه سرّ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ نَارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ نَارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ إِنَّ مَرْزُقَنَا هُوَ نُؤَمِّنُهُ مِنْ دَارِ رِزْقٍ حَسَنٍ فَهُوَ يُنْفِقُ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سذا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون، وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجُلَيٌّ أَحَدُهُمَا أَرْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لا يَأْتِي بِقِنطٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لا يَأْتِي بِقِنطٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لا يَأْتِي بِقِنطٍ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 وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير لا يقدر على شيء إن وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير لا يقدر على شيء إنو هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير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 هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وللله غيب السماوات والأرض ولرب والأرض, والأرض وما أمر الساعة إلا كلام ح البصر أوه وأقرب وما أمر الساعة إلا كلام ح البصر أوه وأقرب وما امر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا شيئا والله أخرجكم من بطون أمم هاتكم لا تعلمون شيئاً والله أخرجكم من بطون أمم هاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والبصر والأفئد لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون وَلَنَصَارَ وَلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ السَّمَاءَ ألم يروي للطيّر مسخّراتٍ في جو السماء؟ ألم يرو إلى الطير مسخّراتٍ في جو السماء؟ ما يمسكهن إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يؤمنون لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ضعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلودا عام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم من جلود. أنعام بيوت تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوت تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم بيوت تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا تستخفونها يوم غانكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتعان إلى حين وأشعارها أثاث ومتعان إلى حين وأشعارها أثاثو متاعا إلى حين أثاثو متاعا إلى حين وأوبارها وأشعارها أثاثو متاعا إلى حين وأشعارها إلى حين ومن صوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع ومتاع إلى حين ومن صوافها وأوبارها وأشعارها أثاث أثاث ومتاع إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكمانا وجعل لكم من الجبال اكمانا وجعل لكم من الجبال اكمانا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ تقيكم باسكم, تقيكم, وسرابيل تَقِيكُم بَأْسَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ بَأْسَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ بَأْسَكُمْ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 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كلهم متن شهدا ثم لا يأذن للذين كفروا ولاهم يستعبدون ولاهم يستعبدون ثم لا يوذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون, ولا هم يستعتبون ثم لا يوذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون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 ايهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك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 شركاؤنا الذين كدن ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكافبون إنكم لكافبون فألقوا إليهم القول إنكم لكافبون فألقوا إليهم القول إنكم لكافبون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول إنكم لكافبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وألقوا إلى الله يومئذ السلام وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 من أنفسهم من أنفسهم وجدنا بك شهيدا على هؤلاء على هؤلاء على هؤلاء, هؤلاء وجدنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء على هؤلاء على هؤلاء وجيلا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدا ورحمة وبشرا للمسلمين. وبشئرين المسلمين ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. لكل شيء وهدى ورحمة وبشئرين المسلمين ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشئرين المسلمين تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشري للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء القرباء القرباء وإيتاء القرباء INNA ALLAHA YAMURU BIL ADLI WAL IHSANI WA ITA'IL QURBA INNA ALLAHA YAMURU BIL ADLI WAL IHSANI WA ITA'IL QURBA WA ITA'IL QURBA WA ITA'IL القرباء، القرباء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرباء، القرباء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبؤس، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبؤس.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 يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة عليكم كفيلة وقد جعلتم الله عليكم كفيلة ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تنقضوا ليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تنقض أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا من بعد قوة أنكافا من بعد قوة أن كافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أن تكون أمة هي أربى من أمة من أمة أمة دخلا بينكم أن تكون أمّة هي أربا من أمّة أربا من أمّة دخلا بينكم أن تكون أمّة هي أربا من أمّة من أمّة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمّة هي أربا من أمّة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي عربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وليُبينَنَّكُمُ يومَ القيامةِ ما كُنْتُمُ فيه تَختَلفُونَ فيه تَختَلفُونَ ولو شاءَ الله لجَعَلَكُمْ أُمَّتَهُ واحِدَةً ولكنَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءَ مَن يَشَاء Walau Sha Allah لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ولو شئ الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شئ الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدُّتُمْ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدُّتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتموا عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله فمنا قليلا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 خير لكم إن كنتم تعلمون إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باقٌ وما عند الله باقٌ ولا يجزين الذين صبّوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا يجزين الذين صبّوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا يجزي أن الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون. ولا يجزي الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون. ولا يجزي الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون. من عم نصالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحني عنه حياته طيبة وهو مؤمن فلا نحني عنه حياته طيبة وهو مؤمن حياة طيبة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياته طيبة وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياته طيبة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي طيبة وهو مؤمن فلا نحييهنه حياته طيبة من عمل صالح من ذكر فوهو مؤمن وهو مؤمن فلا نحييهنه طيبة من عمل صالح من ذكر أو أُنثى وهو مؤمن فلا نحييَنَّهُ حياةً طيبة، ولا نجزيَنَّهُم أجرَهُم بأحسن ما كانوا يعملون، ولا نجزيَنَّهُم أجرَهُم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزيهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزيهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزيهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون فَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ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 ما كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر ما كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وإذا بدلنا آية مكان آية وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَن تَمُفْتَرُ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بُلْنَزَلَهُ بل رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّهِ بِكَبِالْحَقِ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَوَ وَبُشَرَانِ الْمُسْلِمِينَ وَبُشَرَانِ الْمُسْلِمِينَ وَبُشَرَانِ الْمُسْلِمِينَ وَهُدَوَ وَبُشَرَانِ الْمُسْلِمِينَ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَوَ وَبُشَرَانِ الْمُسْلِمِينَ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشران المسلمين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشران المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم إنما يفترى كذبا الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كثر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن, ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بال ايمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كثر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن باليمان من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكرها وطلبه مطمئن بليمان ولكن ولكن من شرّب بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولم عذاب النعيم ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره على الاخره على الاخره, على الاخرة <تصفيق> ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره على الاخره على الاخره, على الاخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة على الآخرة, على الآخرة على الآخرة على الآخرة على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرين الكافرين, الكافرين, الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَهَبْ صَارِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ آخرتهم الخاسرون لا جرم أنهم في آخرتهم الخاسرون لا جرم أنهم في آخرتهم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وهم لا يظلمون، وتوفى كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مضمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا كل مكان فكفرت بأنعوم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون آمنة مطمئنة يأتها رزقها رودا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قريتا كانتا منة مطمئنتين ياتها رزقها كانتا منة كانتا منة مطمئنتين ياتها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رضدا من كل مكان فكفرت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 فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جئهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جئهم رسل منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون وأشكر نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به وما لغير الله به وما لغير الله به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ورا غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولون ما تصف السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب هذا حلال وهذا حرام لفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم عذاب اليم عذاب اليم ولهم عذاب اليم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 وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الصوء بجهالة ثم تابوا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 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين يعملون الصوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها غفور رحيم وأصلحوا إن ربك من بعدها غفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيف وَلَمْ يَكُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ أُمَّةً قانة لله حنيف وَلَمْ يَكُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ إبراهيمَ كان أمّة قانة لله حنيف وَلَمْ يَكُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكرا لئنومه لي لنومه شاكرا لئنومه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم صراط مستقيم اجتباه وهداه الى صراط مستقيم اجتباه وهداه الى صراط مستقيم صراط مستقيم اجتبه وهديه إلى صراط مستقيم صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه واتيناه في الدنيا حسنه واتيناه في الدنيا حسنه حسنه وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في الآخرة لمن الصالحين، في الآخرة لمن الصالحين.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 ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 فيه يختلفون وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن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 وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبة فعاقبوا بمثل ما عوقبة به وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به ولإن صبرت له وخير للصامرين له وخير للصامرين خير للصامرين ولئن صبرتم له وخير للصابرين له وخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم عليهم ولا تكفي ضيق مما ينكرون ولا تكفي ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسأر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا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 الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أسئل بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من آياتنا من آياتنا محسنون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 سبحان الذي أسأر بعباده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك ما حوله الذي بارك ما حوله لنوره من آياتنا سبحان الذي أسأر بعباده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى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 سبحان الذي أسعر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا من آياتنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا, من آياتنا سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسئلاب عبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله الذي بارتنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لرؤيه من آياتنا. أسأرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسار بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك ما حوله الذي بارك ما حوله لنريه من آياتنا